رجل يقول رضعت مع أحد الأشخاص من والدته وكلانا في سن الرضاع ولهذا الشخص أخت تكبره متزوجة من شخص غريب وذلك قبل أن أرضع من أمها فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها؟ ما دمت قد رضعت من امرأة في سن الرضاع خمس مرات؟ فقد صرت أخا لكل أولادها الذكور والبنات من هم في سنك ومن هم أكبر أو أصغر منك وعلى هذا فلو تزوجت واحدة من بناتها وولدت بنتا فهي بنت أختك لا يجوز لك أن تتزوجها والله أعلم